ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يستجيبون له ولا يؤمنون به ولا يقبلون منه ما جاءهم به فقالوا له قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أكنة أي في أغطية والأكنة جمع كنان وهو الغطاء والغلاف الذي يغطي الشيء ويمنعه من الوصول إليه ويعنون أن تلك الأغطية مانعة لهم من فهم ما يدعوهم إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا إن في آذانهم التي يسمعون بها وقرأ أي ثقلا وهو الصمم وأن ذلك الصمم مانع لهم من أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ومما يقول كما قال تعالى عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وأن من بينهم وبينه حجابا مانعا لهم من الاتصال والاتفاق لأن ذلك الحجاب يحجب كلا منهما عن الآخر ويحول بينهم وبين رؤية ما يبديه صلى الله عليه وسلم من الحق والله جل وعلا ذكر عنهم هذا الكلام في معرض الذم، مع أنه تعالى صرح بأنه جعل على قلوبهم الأكنة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 وفي آذانهم وقرا وقال تعالى في الانعام ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي آذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وقال تعالى في الكهف انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وهذا الإشكال الذي أشرنا إليه في هذه الآيات قوي ووجه كونه مشكلا ظاهر لأنه تعالى ذمهم على دعواهم الأكنة والوقر والحجاب في هذه الآية الكريمة من فصلة وبين في الآيات الأخرى ان ما ذمهم على ادعائه واقع بهم فعلا وأنه تعالى هو الذي جعله فيهم فيقال فكيف يذمون على قول شيء هو حق في نفس الأمر والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال هو ما ذكرناه مرارا من أن الله إنما جعل على قلوبهم الأكنة وطبع عليها وختم عليها وجعل الوقر في آذانهم ونحو ذلك من الموانع من الهدى بسبب أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم طمس البصيرة والعمى عن الهدى جزاء وفاقا فالاكنه والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم مجازاه لكفرهم الأول ومن جزاء السيئة تمادي صاحبها في الضلال ولله الحكمة البالغة في ذلك والآيات المصرحة بهذا المعنى كثيرة في القرآن كقوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فقول اليهود في هذه الايه قلوبنا غلف كقول كفار مكه قلوبنا في اكنه لان الغلف جمع اغلف وهو الذي عليه غلاف والأكنة جمع كنان والغلاف والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر وقد رد الله على اليهود دعواهم ببل التي هي للاضراب الإبطالي في قوله بل طبع الله عليها بكفرهم فالباء في قوله بكفرهم سببية وهي دالة على أن سبب الطبع على قلوبهم هو كفرهم والأكنة والوقر والطبع كلها من باب واحد وكقوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون والفاء في قوله فطبع سببية أي ثم كفروا فطبع على قلوبهم بسبب ذلك الكفر وقد قدمنا مرارا أنه تقرر في الأصول أن الفاء من حروف التعليل ومن المعلوم أن العلة الشرعية سبب شرعي وكذلك الفاء في قوله فهم لا يفقهون فهي سببية ايضا كيف طبع على قلوبهم فهم بسبب ذلك الطبع لا يفقهون أي لا يفهمون من براهين الله وحججه شيئا وذلك مما يبين أن الطبع والأكنة يؤول معناهما إلى شيء واحد وهو ما ينشأ عن كل منهما من عدم الفهم لأنه قال في الطبع فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال في الأكنة وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أي كراهة أن يفقهوه أو لأجل أن لا كما قدمنا ايضاحه وكقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فبين أن زيغهم الأول كان سببا لإزاغة الله قلوبهم وتلك الإزاغة قد تكون بالأكنة والطبع والختم على القلوب وكقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقوله تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره الايه وقوله تعالى فاما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم الايه ايها المستمع الكريم ندعو اكمال تفسير الايه والجواب عن الإشكال للحلقة القادمة لتصرم وقت لقائنا دونه فحتى نلقاكم إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته